من لوازم محبته اذا استقر في القلب اثمر الانقياد والطاعه به يتمايز اهل الايمان عن اهل النفاق هو علامه على تجذر التقوى في النفوس وبرهان على بشاشه الايمان في القلوب ويبقى هو الأمر المتفق عليه عند الاختلافات وتعدد الافكار والاتجاهات إنه يا عباد الله إنه تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع كل مسلم رضي بمحمد ان تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقه تعظيم لمن صدر عنه هذا القول قال الله جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه لقد كان هذا الجيل الفريد اتم الامه حفاوة وعزما مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله. نعم هي عبارات معدوده ولكنها لم تكن مجرد كلمات تذهب في الهواء فكيف كان وقع هذه الجنه القصيره على نفوس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد غطوا رؤوسهم ولهم خليل من البكاء هذه القلوب التي صلى الله عليه وسلم هي التي اخرت بعد ان تأخرت وربت بعد ان ترمبت واصبح خبرهم سالة والسلام. لو تركنا هذا الباب للنساء انه مجرد عرض لاقتراح وليس امرا ملزما فكيف كان كيف استجاب عبد الله بن عمر رضي الله Ja, <t> وإن كان في أمر يستسفره كثير من الناس ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف على أصحابه وإذا به يرى في يد أحدهم خاتما من ذهب فيأخذه صلى الله عليه وسلم من يده ثم يربي به ويقول: يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها ويرضم الرجل يرقى. الى خاتمه يلقى يرضم إلى يلقى بعيدا عنه فماذا صنع الرجل؟ انفض المجلس فقال له بعضهم لو أخذت خاتمت فامتفعت به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهاه أن يضعه في يده فقال ولا تنكروا عدوها ولكنها تكسر السن خيرا وإذا بحمالي بعيني عمران بن حسين تدور في محاجرها من الغضب وجعل يقول احددك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحددني عن كتبك هكذا كان حد الصحابة رضي الله عنهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا لأولي نبيهم فجاء التابعون ومن بعدهم فتعلموا منهم هذا الحب والاحترام والاجلاب فهذا عالم المدينة ابن أبي ذيب رحمه الله يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له احددك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول اتاخذ بهذا نعم اخذ به وذلك الفضل علي وعلى من سمعه ثم انطلق ابن ابي في خطاب شديد اللهجه حتى تمنى ذلك الرجل انه لو سكت عن سؤاله يساله احد تلاميذه عن مسألة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له الشافعي وانت يا وأنت يا ابو عبد الله ماذا تقول فوضعت الكلمه عن الشافعي موضعا شديدا فقال له بشده Só não morre para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 مع نسوس النبي صلى الله عليه وسلم فما خبرنا معها ما خبرنا نحن ومسابعنا تضربها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا اكله الربا يا أكلة الربا اين تعظيمكم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكيله وشاهديه يا اكلت الرشوه يا اكلت الرشوه اين تعظيمكم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم امن هز قلوبكم وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي <تصفيق> يا من نام عن فجره يا من نام عن فجره وخفى قام الصلاة في قلبه اين تعظيمك؟ اين تعظيمك يا المعصوم؟ صلى الله عليه وسلم أزدر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر أزدر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يا من أرسل بصر لمتابعة المحرمات والترصص على العورات أين تعظيمك لنص النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا عورات المسلمين يا من ويا من هذا عليه نهي نبيه صلى الله عليه وسلم استشعر واستعظم حجم الاثم في مخالفه نص النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم عباد الله جنان هذا الذي كفرت فيه الانحرافات وأصبح لأهل الزين والبدع والضلال صوت مسموع وإعلام مرفوع وتبريدات تطير في الافاق فواجب على مجتمعات المسلمين قادتها. Vind كل من techarb? قلبه wil nu